مُذات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من وعلى الذين يطيقونه فرية طام مسكين فمن تطوى خيرا وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى للناس وبينات فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُبْ وَمَنْ كَانَ مَرِيْغًا أَوَالَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَلَيْهِ تريد الله بكم اليسر ولا mm -hmm. Vali tu كعب عنني فإنني قريب. وإذا سأل كعب عن إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الزعي بَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا إِلَى وإِلَ لَكُم لَنْ لَاتَاوْ وَيَا مَنْ عَفَكُوا أنفسكم فتاب عليكم ووفا عنكم فالآن باشرون الله لكم. وكنوا واشروا حتى يتبعوا واتم الصيام إلى الليل وَلَا تباشروا هنّ وأنتم فِي في <صفيق> <صفيق> ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلك عدود الله فلا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لا تكدوا أموالكم بينكم بالباطل وتذنو بها إلى الحكام خُكَامِلَتَ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِذْمِ وَأَنْتُمْ تَلْمُونَ بِسْمِ اللَّهِ عديث الغاشيء وجوه يومئذ خاشعة فَكُنْتَ تَصْلَانَ رَحْمِيَة تُسْقَى مِن عَيْنِ آنِيَة ليس لهم طعام is the name Lefay لا تسمعوا فيها ما شاء الله ما شاء الله الله إنما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم أوه. إلا من تولى وكفر فيعذبه الرجل أيمى على من سرع لك فورك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذي أنقض وحرك ورفانا لك فإنما إلى فرَات فَصَبَ وإلى رَبِّكَ فَصَبْ في مسنته Tamam gel uca O <laughs>